بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الزكر إن تعيكم لشتى فأما وا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وانما من